هذه النعمه العظيمه التي كان يعرف اسلافنا الصالحون قدرها فيستعدون لشهرهم اعظم استعداد وقد تحدثنا ايها الاخوه الكرام عن بعض ما يحفز النفوس للاستعداد لهذا الشهر العظيم الكريم ومن ذلك ايها الاخوه ان نذكر انفسنا واخواننا بان من الاستعداد لرمضان على الوجه اللائق به ان يخطط المسلم ماذا سيفعل في شهر رمضان ان بلغ اذا بلغنا رمضان ايها الاخوه ماذا سنفعل في شهر رمضان ان الاستعداد ايها الاخوه هو التخطيط لشهر رمضان مؤشر يدل على مقياس استقامه العبد والتزامه بدين الله وشرعه ومحبته لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مؤشر للتقوى التي هي ثمره الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون التقوى ايها الاخوه هي سبب النجاه هي سبب الفوز هي سبب الفلاح عند مفارقه هذه الدنيا الفانيه بعض المسلمين يخطط لسفرات الصيف وغير الصيف واحيانا الى بلاد لا يعانوا فيها على طاعه الله بل بالعكس يخطط قبل الاجازه ببضعه اشهر بعض الناس يحجزون قبل 7 و8 اشهر حجوزات طيران وفنادق والمواصلات وغير ذلك اما رمضان فربما تذكره قبل يوم او يومين بل بعض الناس يدخل عليه شهر رمضان كما يدخل عليه اي شهر اخر مع الاسف مع الاسف هذا امر يحدث في كل عام وكثيرا من الناس لا ينتبهون بعض الناس يتذكر رمضان قبل ايام ولكن يتذكره بماذا يتذكره بالتسوق طلبا للاغذيه التي تصنع في رمضان خاصه هل هذا همك يا عبد الله هذا يدل على ماذا انتبه يا اخي المسلم استدرك اترك الاعوام السابقه انت انت اليوم حي والله تبارك وتعالى اعطاك القدره فاختر لنفسك ما تحب على قدر اهتمامك يا عبد الله باستقبال هذا الشهر وتخطيطك لاستثماره ستكون اعانه الله لك وبعد ذلك ستعرف مقامك عند الله تبارك وتعالى ايها الاخوه المؤمنون ومن اعظم ما يستقبل به شهر رمضان ان يستقبل ايها الاخوه الكرام بالتوبه الى الله ربما كان اخر رمضان في حياتك هو هذا الشهر الذي تستقبله الان فاما الكم من الناس الذين تعرفهم صاموا معنا في رمضان الماضي واليوم هم تحت التراب الاجل ايها الاخوه بيد الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت تسويف وتاجيل التوبه مجازفه انتبه يا اخي مجازفه ومجازفه كبيره يفرح بها الشيطان فبادر يا اخي المسلم روحك ليست بيدك بادر بالتوبه الى الله وانما الاعمال بالخواتيم ختم الله لنا ولكم بخير عباد الله من الاستعداد الجيد والتخطيط لرمضان ان يعقد المسلم العزم على استثماره على الوجه الذي يريده الله وذلك ايها الاخوه بالحرص اولا اول شيء على الفرائض والواجبات العناية أيها الأخوة اعقد العزم من الآن يا أخ المسلم يا من تفرط في صلاة الفجر اعقد العزم من الآن على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد على سبيل المثال اعقد العزم هذا العام على ألا تفوتك تكبيرة الإحرام الشهر كله جرع قل أنا عندي هدف أريد أن أحققه رمضان في عام 1433 وعندما اريد ان يدخل الشهر ويخرج لا تفوتني تكبيره الاحرام مع الامام اذا فعلت فعلم بل قبل ذلك اذا خططت لهذا فاعلم انك ان شاء الله في طريق التوفيق واذا حققت هذا الهدف فهذا انتصار عظيم تسمو به نفسك المؤمنه على الهوى ينهزم الشيطان ينحسر اثره عليك وعلى حياتك ستشعر قطعا ان شاء الله بطعم انتصار لم تذقه سابقا هذه نعمه عظيمه ستذوق اثرها في الدنيا فكيف باثرها في الاخره كيف باثرها في الاخره عند لقاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان والفرحه الكبرى اذا لقي الله تبارك وتعالى ايها الاخوه وكذلك ايضا المحافظه على سائر الواجبات والعنايه بذلك لا بد من الصوم الشرعي الصوم ركن من اركان الاسلام لا بد ان نعتني بالصوم نعرف كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف ما يفسد الصوم وينقصه ويؤثر فيه وكذلك حفظ الجوارح اللسان والعين والاذن وغير ذلك هذه الاشياء لا بد ان نعرفها وان نتعلمها وان نحتسب الاجر حتى في تعليمها وتعلمها لان ذلك التعليم عباده لله تبارك وتعالى ايها الاخوه بعض الناس يهتم ببعض المستحبات وهذا امر حسن لكنه يفرط في بعض الواجبات ويقترف بعض المحرمات ولا يخفى عليكم ايها الاخوه ان افضل الاعمال واكثر الاعمال اجرا عند الله الفرائض والواجبات يقول الله جل جلاله وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه يعني الصيام صيام رمضان هذا فرض ركن من اركان الاسلام واجب فعليك ان تعتني بهذا الصيام ولا تخدش هذا الصيام هذا اهم من بعض المستحبات وان كانت المستحبات مطلوبه لينال المسلم منزله عند الله عز وجل يحبها يحبه سبحانه وتعالى بسبب هذه النوافذ عباد الله ومما يستقبل به هذا الشهر اعداد اهداف يسعى المسلم لتحقيقها وقد لا تكون واجبه على سبيل المثال يعقد المسلم العزم على ختم القران واعداد برنامج مناسب مع معرفه الاوقات المناسبه ويسال الله عز وجل التوفيق لذلك لان بعض الناس يخطط واذا جاء رمضان تكاسل فما انتبه الا وقد مضى نصف رمضان راحت المخططات ثم بعد ذلك العشر الاواخر يقول ان شاء الله ساجتهد في العشر ولا يلبث الا ان يقال كل عام وانت بخير انتهى رمضان انتبه يا اخي خطط وجاهد نفسك ينبغي ايها الاخوه الكرام ان تسمو الهمه فيكون الطموح مثلا اكبر من ختمه لا لا بد ان نخطط ان نختم القران اكثر من مره وان نحفظ شيئا من السور او المقاطع او المراجعه لمن يحفظ وكذلك ايضا اعداد برنامج لقراءه تفسيريه نقرا شيئا من تفسير القران التفسير ايها الاخوه هو طريق التدبر والتدبر هو ثمره انزال القران كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب نخصص اوقات في البيت في المسجد لهذه القراءه التدبريه التفسيريه ونخصص اوقاتا اخرى للتلاوه فقط وهكذا فيكون عندنا مخطط وهذا مثال فقط فيما يتعلق بتحفيظ القران ومن التخطيط ايها الاخوه ان يخطط المسلم لاخراج شيء من الصدقه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم ما يكون صدقه في رمضان كان عليه الصلاه والسلام يجتهد في اخراج الصدقه في رمضان اكثر من غيره فلا يحرم المسلم نفسه من فضل هذا الشهر الكريم وبما ان الكثيرين لا يخرجون الزكاه الا في رمضان اكثر المسلمين يخرجون زكواتهم في رمضان فان الواجب على كل مسلم يا عباد الله ان يخطط ايضا من الان وان يستعد لاخراج الزكاه على الوجه الشرعي فيه اناس كثيرون يخرجون الزكاه لكن لا يخرجونها على الوجه الشرعي اما يخرجون بعضها ويمنعون بعضها واما يتساهلون كثيرا في عدها وحسابها او يتساهلون في اعطائها من يشاءون المقصود انهم لا يحققون المقاصد الشرعيه للزكاه ولذلك ننتبه الى امرين ايها الاخوه الامر الاول ان يعرف المسلم ما يخصه من احكام الزكاه التاجر مثلا يجب عليه ما لا يجب على غيره فيجب علينا ان نعرف ماذا يجب علينا نحن الذي عنده مال الموظف كيف يخرج زكاته تاجر البضائع الذي يتاجر في الاسهم اصحاب العقارات عليهم ان يجتهدوا وان يتعلموا لا يلقوا الله عز وجل وهم مفرطون الامر الثاني يجب الحرص ايها الاخ على براءه الذمه براءه الذمه هو ذلك من جهه حساب الاموال الزكويه وعدم التساهل في ذلك كثير من الناس يخرج بعض الزكاه إهمالا وتساهلا وهي ركن من اركان الاسلام اهم من التراويح واهم من كثير من المستحبات التي يحافظ عليها هذا المسلم اتقوا الله يا عباد الله في هذا المال اتقوا الله فان فيه سؤالين من اين اكتسبته وفيما انفقته نسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا واياكم شهر رمضان وان يجعلنا فيه من المقبولين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 وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله امن بلادنا بلاد الحرمين الشريفين امن هذه البلاد امر ضروري لا يمار في ذلك مسلم عاقل والامن ايها الاخوه نعمه عظيمه جدا لانها هي السبيل الى اشياء كثيره جدا بعض العقول القاصره لا يستوعبونها طاعه الله لا تتحقق الا في جو امن الحياه الدنيا بجميع مكتسباتها لا يمكن ان يعيشها الانسان الا في جو امن الامن ايها الاخوه من اعظم النعم الامن لا يحصل الا بأمرين الامر الاول حفظ الله عز وجل والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وكيف نجلب حفظ الله نجلبه بطاعته وتحكيم شرعه في كل شيء وان نامر بالمعروف ونهى عن المنكر على الوجه الشرعي وان نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الى اخر الحديث وان نتوب الى الله جميعا وان نتناصح فيما بيننا ليحفظ الله عز وجل علينا امننا هذا هو السبب الاول السبب الثاني ايها الاخوه ان الامن يحتاج الى سلطه والى دوله والى هيبه فلا بد ايها الاخوه من وجود السلطه والدوله والهيبه وبدون ذلك لا يوجد امن هذا امر معلوم لكل مسلم يعرف الشرع ويقرا التاريخ ويدرك الواقع من اعظم نعم الله علينا في هذه البلاد نعمه الامن لا يمارى في هذا احد وبعض الناس اذا سمع عن سرقه او شيء قالوا الامن منفلت يا اخي اتق الله لا ترجف هذا ارجاف نحمد الله عز وجل عندنا ولله الحمد امن يحسدنا عليه كثيرون ولا يمار في هذا احد هذه النعمه العظيمه لا يجوز لنا ابدا ولا نسمح لا يسمح اهل هذه البلاد لا المواطنون ولا المقيمون على ارضها ان يعبث بامنها اي احد كانا ما كان لن نسمح لاحد ان يعبث بامننا او ان يحدث فتنه بيننا او يدعو الى فوضى اي خطا ايها الاخوه اي تقصير وذلك موجود الخطا موجود التقصير موجود لكن لا يمكن ان يصلح الخطا بالافساد في الارض ولا يصلح التقصير ولا يتم التقصير باثاره الفتنه والفوضى نحن اليوم ايها الاخوه نمر بمرحله حرجه لا تخفى عليكم اعداؤنا كشروا عن انيابهم خاصه خاصه ايران ومن معها وهذا لم يعد خافيا على احد قبل سنوات كان بعض الناس ينادي باعلى صوته بعض الناس يقلل من شان هذا النداء اليوم فيه اجماع اجماع على ان هذا الخطر اعظم من خطر الصهاينه الذين يحتلون فلسطين هذه الاخطار ايها الاخوه تجعلنا في مرحله حرجه جدا فيجب علينا في هذه المرحله ان نتناسى خلافاتنا وان نتناصح فيما بيننا بالحسنى ولا نعطي لاحد من الحاقدين فرصه لزعزعه امننا نعم ايها الاخوه هذا هو عين الشرع وعين العقل اننا ايها الاخوه كلنا رجال امن دفاعا عن هذه البلاد ونؤكد ان استقرار هذه البلاد نعمه كبيره نحن نسعى جميعا الى الى كل خير والى اصلاح كل خطا كل انسان مؤمن يخاف الله عنده هذا الطموح لكن هناك شرع وهناك عقل نحن كلنا رجال امن اذا استدعى الموقف ذلك ولا بد ايها الاخوه من حفظ هيبه الدوله وان ندعو الجميع الى هذا ايها الاخوه وندعو جميع الناس حكاما ومحكومين الى لزوم طاعه الله ان نلزم طاعه الله فانها السبب الرئيسي في النجاه من كل فتنه ونقول ايها الاخوه ايضا ان من الوفاء ان نحفظ حق اخواننا من جميع القطاعات العسكريه الذين يرابطون ويسهرون دفاعا عن عن هذا الوطن فلهم والله منا الدعاء وكلنا معهم ما تحتاجت البلاد الينا فاننا معهم والدفاع عن هذه البلاد ايها الاخوه دفاع عن الدين ودفاع عن السنه ونسال الله تعالى ان يحفظ بلادنا من كل مكروه وان يوفق ولاه امرنا لما يحبه ويرضاه وان ياخذ بايديهم الى البر والتقوى وان يجعلهم هداه مهتدين وان يجعلهم سلما لاولياء الله حربا على اعداء الله انه على كل شيء قدير اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاتا امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاتك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم فرج هم اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اللهم فرج همهم اللهم عجل فرجهم وانصرهم على من بغى عليهم انك على كل شيء قدير اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ان كنا قد بلغناه من المقبولين يا رب العالمين اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا واجعل خير ايامنا يوم لقائك واخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله